বাংলা মানবতার সমাধান অস إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا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 ني الله لم من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 سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون أَمْ وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ونقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباة وجعل النهار نشوراً وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَأَنزَلْنَا مِنْهَا نَسْكِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا إِنَامًا وَأَنَاسِيَّ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا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 शुक्रवार रत नीसूल अबनेसूदित रसल सलमें सत्य के आंकड़े तुम्हारे आवश्यक करतब्य कारण सत्य पुण्य पद देखा और पुण्य जानातर पद देखा जे व्यक्ति सर्वदा सत्य कथा बत्य बोलते चेष्टा कर अल्लाह तला निकट ता सत्यवाली हिसेब लिपिबद्ध कराए तुमरा मिथ्या दूरे थको मिथ्या पपाचार पद देखाए पपाचार जहां नाम पद देखाएक्ति सर्वदा मिथ्याथा मिथ्या चेष्टा अल्लाह ताल निकट दिस नम्बर छ हजार तीन सौड़ान बार्ता महा মধ্যে আল্লাহ সুখানি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন शायख कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी पिसम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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش اربحمان فاسال به خبيرا واذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفا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 ثناء الله لمن حمدا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 আমি আমি মন খালিদ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 ربك له هو العزيز الرحيم الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন সোল্লা তাম যে জন্য ব্যবহার করছে সেই জন্য ব্যবহার করতে হয়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 इतिब्रम विकाश प्रति मंगलवार और शनिवार रत आठ टे पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छाएदे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 তবে ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের ভুলে আমরা অনেকেই ছুটে চলেছি সেই অভিশব্দ এবং ভ্রান্তদের পথে